قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُكُمْ سَنَمَا كُمْ وَأَخْذَنِي وَخَتَمَ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما حفلا <تصفيق> to <laughs> والهين او الاما واجب الصين ام فان سن سن سن كروا لعلهم يتقون ولا تطور مَا لَكَ مِن حِسَابِد بِ شيءَي وَم مِن حسَابِكَ لَجِ مِن شيءَي فَ صَفُودَهُُ فَْتَقَُ